كان في بعض الأمور السريعة كده كنا محتاجين نتكلم فيها وهي المسائل بقى المتناثرة في الرسالة زي المسألة متعلقة بالقرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى مسألة الرجم زي ما الشيخ كان بيقول مسألة النفاق مسألة خلق الجنة والنار الاستغفار والصلاة على من مات من أهل القبلة موحدا هو القرآن كلام الله وليس بالمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بالمخلوق فإنه فإن كلام الله ليس ببائم منه وليس منه شيء مخلوق إلى آخر ما قال رحمه الله إيه قصة القرآن كلام الله مخلوق مش مخلوق إحنا هيفيدنا إيه الكلام دو المشكلة دي أصلا أمت ليه ثم بعد ذلك الإمام أحمد رحمه الله جاء بأصل آخر هو يقول والرجم حق على من زن وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وَرَجَمَتِ الْأَئِمَّةُ الْرَشِدُونَ آخر أصل من الأصول اللي الامام احمد اتكلم عنها وهو قوله ومن مات من اهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان او كبيرا امره الى الله الشيخ رحمه الله بيختم اخر رسالة من رسائل الاعتقاد او اخر اصل من اصول هذه رسالة بفتح باب الامل وفتح باب الرحمة وفتح باب رحمة ربنا عز وجل لمن مات من اهل القبلة ان يصلى عليه ويستغفر له حتى وان كان على ذنب